باب فعلت بكسر العين قد قضمت شعيرها الحمير أي أكلت وأكلها يسير وأصل ذاك الأكل بالمقدم بالشفتين أو بأسنان الفم والخضم أكل الشيء بالأضراس والفم أجمع كأكل الناس وقد بلعت وسارت مثله لكنه في ما يلين أكله وقد زرت مثله في سرعة وقد لقمت لست تعني بلع وقد جرعت جرعة من ماء بلعتها كذاك في الدواء وقد مسست وهو لمس باليد وقد شممت ريحه من بعدي وقد عضدت أشددت بفمي أو بيدي أو بسواها فعلمي، وقد غصست فأنا أغص وقد مصست فأنا أمص وغصص الحلق كمثل الشرقي لكنه بكل شيء فتقي والمص جذب الشفتين المائعا وربما كنت لصوت سامعا وقد سففت بفمي دواء ثم سويقا انتشأ ماءا وقد زكنت أيضا أنت ظنا وقيل خمنت وقيل المعنى علمت ثم أنشدوا يا صاحبي بيتا رووه لابن أم صاحبي يقول في قوم تسلى بعدهم ولن يراجع الفؤاد ودهم زكنت من أمرهم ما زكنوا فأمرهم لي مثل أمري بينوا ونهك الجسم السقام أنحله أجهده سقامه وأهزله وأنهكه بالعاقب أي بالغ فيه عقابه حتى يرى ذا ضعفي وقد برئت وبرئت أبرؤ برء من السقم فعمري ينسؤ وقد بريت قلمي وقدح بري وليس الباب باب الفتح وقد برئت منه أو إليه براءة ظاهرة لديه وقد ظننتوا أي بخلت بخلا والأمر إن عم فقل قد شمل ودهمتهم خيلنا أي كثرت عليهم وفجأت وانتشرت وشلت اليد ومعنى الشللي تقبض الكف لبعض العللي ونفد الشيء بمعنى فنيا وقد لججت يا فتاة أبيا وخطف الشيء بمعنى أسرعا في أخذه أو نقله مستمعا وقد وددت المرأة أي أحببته وقد وددت أنني أصبته ورضع المولود حتى رويا وفركته زوجه فابتنيا والفرك بغض الزوج وهي فارك كما تقول طامث وعارك وقد شركت رجلا مسيكا أشركه كنت له شريكا تقول في مصدر هذا الشرك كمثل ما تقول قبل الفرك وقد صدقت وبررت يا فتا كأن هذا مثل كذا أتى وقد بررت والدي أبره فأنا بر لا يغب بره وقد أتى فاعل من برا بألف كما أتى من سرا وجشمت نفسي هذا الأمر تكلفته مع كره قسرا وسفد الطير وغير الطير وفجأ الأمر عسى بخير